السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الدليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم إلى قصة الصراع إبراهيم عليه السلام ذهب إلى ربه قال إني ذاهب إلى ربي بعد أن وجد صدودا من أبيه وصدودا من قومه فرحل وهاجر حتى يهاجر ويترك المال ويترك الأهل ويترك كل شيء لله تبارك وتعالى وهو في هذه السن وحيد ليس له ولد فيسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا فيستجيب الله تبارك وتعالى له ويبشره بغلام حليم إسماعيل عليه السلام وعندما يرزق إبراهيم بغلام يكون غلاما غير عادي يكون غلاما مميزا غلاما حليما كما وصفه الله تبارك وتعالى فيحبه إبراهيم حبا شديدا إلى أن يأتي الوقت الذي يبتلى إبراهيم في إسماعيل فيرى في منامه رؤيا ما هذه الرؤيا وكيف تلقاها إبراهيم عليه السلام وكيف تلقاها وكيف بلغها إسماعيل عليه السلام هذا ما نعرضه اليوم في هذا الابتلاء العظيم وفي هذا المشهد الرائع من حيات إبراهيم عليه السلام المشهد الذي يجب أن تتعلم منه الأمة آباء وأبناء وأسر دروسا كثيرة نعرض هذا المشهد اليوم ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال هذا المشهد الدكتور جمال يبدأ برؤية يراها إبراهيم عليه السلام ما هذه الرؤية وكيف تلقاها إبراهيم أولا يعني كيف كان تأثرها عليه هو الحمد لله القائل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له وشهدوا أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الذي علمنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على أي حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم واشهدوا أن قدوتنا وصوتنا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا انه ابن ذبيحين صلى, صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد المجيد يعني اما بعد فلا شك في ان هذا اختبار عظيم لابراهيم عليه السلام يعني الاختبار الأول أنه يعني كان على أرض الرافدين وتعرض هو شخصيا لمحاولة قتله وهو باع نفسه لله واستسلم لأمر الله لأنه قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين وأدرك المقتضيات الاستسلام لرب العالمين أنه يضحب نفسه وماله أو يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وقدم نفسه وربنا سبحانه وتعالى طبعا كما ورد في القرآن ف... ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أبداله الله أرضا غير الأرض ترك أهله وراءه وترك كل شيء في سبيل الله يعني فهذه هي الهجرة يقولون أنها الهجرة الأولى اللي هي هجرة إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المقدسة التي بارك الله في للعالمين وطلب من الله سبحانه هب لي من الصالحين يعني عاوز حد يؤنس وحشته لأن زوجته السارة لا تنجب يعني أعتقد لأدري كان هذا الدعاء قبل رحلته إلى مصر أو بعد رحلته إلى مصر لكن هو دعا الله عز وجل ربي هب لي من الصالحين وربنا سبحانه وتعالى أكرمه حينما كانت رحلته إلى مصر وأخدمت زوجه هاجر ثم اقترحت عليه السيدة سارة أن يبني بهاجر عشان كده بيسموها سرية حتى ليست زوجتها لكن هي أم إسماعيل عليه السلام هذا يعتقد كلمة السرية والزوجة دي ورد أن كان عند أهل الكتاب لكن ليهمنا بالدرجة الأولى أنه استجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام فوهبه غلاما حليما لأن الفرق بن إسحاق أن ربنا بشرناه بغلام عليم اللي هو سيدنا إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام لكن هو الحلم الذي الل يعني اتصف به إسماعيل عليه السلام حينما عرض عليه وهذا الحلم سنجده عندما يبلغه أبوه أنه يرى في المنام أنه يذبح فاستجاب الله دعوته وهبه غلاما حليما اللي هو إسماعيل اللي استحبه وده يعني يعتبر الابتلاء الاول مش ابتلاء الزفح وكون ان يؤمر بانه يصطحب طفله الرضيع ويدعه وامه بواد غير زي زرع عند بيت الله المحرم ويرجع ويتركهما في هذا المكان لا شك فيه ان هذا يعني التضحية يعني المعايير العقلية والكيف يترك لكن هنا هنا معنى الاستسلام قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم فعشان كذا استحبوا لكن لم ينسى وهو يعني يترك ابنه وزوجه بوسائل غير الزرع انه يستقبل البيت العتيق ويصلي ركعتين لله عز وجل ويدعو الله رب إني أسكنت من ذريات بواد غير زرع عند بيتك المحرب ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهو إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشغل ولكن دكتور جمال يبقى يعني الابتلاء العظيم هو ابتلاء الذبح يعني حتى هذا الابتلاء ابتلاء أن يترك زوجه وولده في واد غير ذي زرع أهم معهم شوية مية صغيرين وشوية طمب ويعني عنده حيل هو سيدلس ويدعو الله أن يرزقهم الماء والطعام وأن يعني يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وبالفعل دعا وبالفعل استجاب الله له ولكن الذبح يعني حيعمل إيه بقى خلاص يعني أقعد وإدبح ابنك دي ما فيهاش بقى يعني حيعمل إيه أنا شايف أن فيه هنا تدرج في التكاليف نعم يعني التكليف الأول كان أن ابنه الوحيد الذي رزق بيها على كبر يغيب عنه فترات لا. ما بين جزيرة العرب إلى بلاد الشام يعني يتركهم في هذا المكان ويرجع والقضية الكبرى التي تشغل ذهنه قضية الإمامة ان جعلك للناس إمامة الدعوة إلى الله والامر معروف أنها المنكر ومحاولة استنقاذ البشرية الضالة من براس الشيطان فكون انه انه ده المهمة التي تشغل عليه تفكيره وجدانه دل يعني شيء يعني ويترك ولد ووالد غير زراعة ده معنى الاستسلام لله رب العالمين هو في تدرج في التكاليف يعني هو في تدرج. ربنا, ربنا سبحانه وتعالى يؤهله ان إن هذا الغلام الذي تتركه وتبتعد عنه فترة. فترة في نعم. يوم من الايام سأمرك بذبح. مش بس ولد وزوجته كمان نعم. زوجته رزق منها بعد هذا السن اعتقد يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني. هو هو من المستفيدين والقادة. هل هل صار لها دورة دكتور جمال في إبعاد سيدا هاجر وإسماعيل عن إبراهيم عليه السلام؟ نعم في رواية هل شعرت بالغيرة وكذا. آه نعم هو في ش... في رواية في في حديث من الحديث إنه يعني يعني قالت يا إبراهيم غيبها عن, عن بس حكمة ربانية شوف وربنا أحيانا يجبرها. رغم الخير. أنها هي التي طلبت منه أو هي التي وهبته إياها وهي التي طلبت منه أن يبني بها. ولكن الغيرة يعني المرأة مرأة والنساء نسائي. بس يعني هذا يعني دي خ سلام, سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته أهل البيت. نعم. دي أهل بيت النبوة وحتى فيها أدب يعني الجم قالت لي إبراهيم يعني أنا حس غيران غيبها عني. فاستجاب وده تحقيق لأ يعني لأمر الله عز وجل فاستحب ولده في هذا المكان لكن. يعني ده لا يقضح في الس... طبعا في سيدة سارة لان دي رفقة يعني زي ما يقوله رفقة السلاح ان هي عاصرته في اشد الايام محنة وهو بيتعرض للاضطهاد والمحاولة القتل والقاء في النار والسأو يعني ال سوء الأدب القوم والتضييق عليه واحتمال يكون هم كمان اخرجوه من البلد يعني مش يعني هو صحيح ونجيناه ولوطن لكن احتمال يكون هم اصروا على ان يسيب البلد ويمشي فكل عصرته وعلى هذا النحو كان فيها عندها صبر يعني نعمة زوجة الصالحة رب زوجته ورب زوجتيه اللي هي سر وهاجر واولاده على الاسلام فهنا يعني يأتي بعد ذلك التكليف اللي هو حينما ذهب وده سبق أعتقد كذا يعني كذا زيارة في مكة لكن لا أدري هل هذا أعتقد قبل الزواج وقبل أن تموت هاجر يعني, يعني الاختبار هذا لأن الآيات تبدأ لما بلغ معه الساع يعني لسه يدوب بدأ يشب عن الطوق ويمشي معاه وكذا يعني لم يصل الى مبلغ الرجال بعد. نعم وهذا يؤكد ان هنا احنا بنتكلم حادثة مح... الامر بالذبح كان في حرم الله الامن نعم. يعني اذا ما كانش في بلاد الشام كما يزعم المستشرقون او كما تزعم اليهوديات اللي بسموها الاسرائيليات نعم. ان الذبح ومحاولة الذبح كانت في مكة وان الذبح ك... كان يتصل بإس... باسماعيل عليه السلام فلما نعم. توجه الى هناك وان وأمر بذلك قال يا ابني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر الحقيقة يعني هنا قمة الاستسلام لله رب العالمين الامر الله الولد يماعد لنفسي حظ في حياتي لا منحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فأمر ربنا مقدم على كل شيء وأمر الرسول مقدم إلى كل شيء والشيء الذي يلفت النظر مفيش اخبار عن السيدة هاجر لكن فيه انا قرأت إن, ان هي يعني حينما عرض عليها الامر لم تسأله ايه الامر ربي امرني بامر ما قالت ايه هو قال له الله امرني ان ازبع قال تفعل ما امرك به اتضمن ربنا هو الامر يعني اذا الست يعني كن هذه السيدة الجليلة ان هي تقبل بان تحية بواد غير زرع مع ولدها وتقوم على تربيته في غياب زوجها المشغول بمهمة كبرى ومهمة الدعوة إلى الله عز وجل ها؟ وتصبر ثم يأتي في الوقت الكبر فلما بلغ معه الساعة يعني كبروا بقى رجال في ظهره في اللحظة اللي عاوز الولد يساعده نعم. كتفه في كتفه عشان يعينه يشد من أذنه كله في السن وخذن، دوب بس بدأ يأنس بي ويسعد بيه ويشوفه كده وهو مش بيروح، بي لما بلغ معه السعي يعني إذا المفروض يعني السعي يعني أصبح الح... والحال عملية في المرحلة دي بفوق الثمانين أم ستة وثمانين سنة، إنه في المرحلة دي يحتاج إلى ولد يعني وخاصة أن حرم من ستة وثمانين أم من من ستاشر سنة تجربته كانت على الأرض الرافدين. وستة وثمانين سنة لما رزق بإسماعيل عليه السلام يعني كم سنة يعني سبعين سنة عايش بدون أولاد نعم. متزوج عنده زوجة اللي هي سرة ما فيش أولاد ولما ااا أخدمتها أنجب فيعني إيه بعد عمر طويل سبعين سنة بالزواج ما فيش خلفة الغريبة دكتور جمال إن, إن الأمر كان شاقا أولا ل هو بقى له فترة لم لم يرزق بأبناء ورزق الآن الامر الثاني ان ابنه مش ابن عاص ده ابن طائع وبار وربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه حليم الامر الثالث ان الابن بدأ يكبر ويشب عن الطوق ويبقى في امام عيني ابيه كده يعني حاجة جميلة الامر الثالث او الرابع ان ربنا لم يأمره امرا مباشرا بذبح ابنه يعني ده مجرد اشاره بس اني ارى في المنام اني ارى لعنى رؤية الانبياء وحي رؤيا الانبياء وحي نعم يعني مش مجرد اشارة لا ده تكليف من الله عز وجل عشان بس مش بول إشارة لا ده تكليف ودل على ذلك إنه نبرأ إلى ابني إني أرى في المنام من أذبحك فانظر ماذا ترى فإذن هي كيف تلقاها يعني هل سيدنا إبراهيم كان عنده شيء من الجزع أو شيء من الغضب أو كذا يعني كيف يبدو إبراهيم بعد تلقي هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى يعني هو هي الاستسلام لأمر الله لا هو خرج من حظ نفسه نعم. هو عارف إن الله اشترى من المؤمنين أمواله بين الجم وإن المفروض إن أمر ربي أولاً ربنا أمرني نعم هذا أمر... إن إن أرى... يا ربنا أمرني بأمر هذا الأمر هو لا أنا خلاص ما... ما يعني إذن هو التكليف شاق شيء طبيعي وفي اللحظة اللي أصبح بلغ تمكن حب الولادة دي من قلبه تحركه هو. طبعاً دي مش ف... إنه ده عنده علم سابق ده نعمل كذا لا ده اختبار حقيقي يعني مش تختبر تجريبي لاختبار حقيقي بيقول له اذبح ولدك وفلد كبدك كبدك بيدك أنت ده عشان كأن الله عز وجل يعني يقول لأمة الإسلام وللبشرية كلها هذا أبوكم آدم عليه السلام وجدكم إبراهيم عليه السلام يعني يؤمر بذبح ولده فقل سمعنا وطعنا تكليف شاق فما بالكم أنتم يقال لكم استسلموا لأمر الله لشرائع الإسلام لدين في الله في أمور من كده بكثير ولا تلبون ولا تقومون بفرض الله عليكم يعني إذن كأن هذا و... يقيم به الحجة إن القضية ان هنا عز شيء يقوله على... أغلى عز شيء عن إنسان هو الأولاد وخاصة الولد الرزق به ربنا يبارك في أولاده المتين وخاصة أنه الولد الأول, والولد الأول. ووضح أن يعني من شدة استسلام إبراهيم عليه السلام لأمر الله تبارك وتعالى كان استقباله للأمر مفوش أي جزع لدرجة إنه هو هو بيبلغ ابنه كأنه يبلغه بشيء عادي يعني كانوا يبلغه بحاجة من اللي بنعملها كل يوم يلا يا بني إحنا خارجين مشوار مثلا أو كذا إني أرى في المنام إني أذبحه كان بسيطًا حاجة سهلة يعني ما قالوش تعالى بقى والموضوع خطير جدا وقعد ما هد تمهيدات ومعادش يا بني والحكاء لأ أمر سهل وبسيط لأنه على قلب إبراهيم كانها كذا إن ما دمر ربنا سبحانه أمر فخلاص نسمع ونطيع وما فيش مشاكل خالص وأكيد الخير فيما عمران الله بي. ما عشكذا قال ابراهيم الذي وفى وفى بالفرائض قام بكل ما مفترضه عليه ربه اني جاعلك يعني يعني قام بكل الفرائض والتكاليف على الوجه الكامل وعلى الوجه يعني فداء يعني وتلك حجه اتيناها ابراهيم رب و... يعني عز وجل إذا نبراهيم عليه السلام من المصطفين الأخيار نعم الذين انتدبهم الله مهمة عظيمة وده بيعطينا النموذج الأمثل هو ده ده معنى الإسلام هو الحقيقة ده المحكمة هذا هو معنى الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى هو بس في سؤال يخطر بالبال دكتور جمال إن سيدنا إبراهيم كان ممكن يذبح إسماعيل عليه السلام وهو نائم وما يحسش بحاجة والموضوع يخلص وخلاص لماذا أصر إبراهيم عليه السلام أن يبلغ إسماعيل بخبر الذبح هذا وبهذه الطريقة وهذه كيفية أستدرك تاخد الإجابة بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنرى كيف كان إبراهيم عليه السلام يربي ولده ولا يلبي دعوة ربه فحق ولكنه أيضا يربي إسماعيل على الطاعة والاستسلام نلتقي بهذا المعنى بعد الفاصل كان من الممكن أن يستجيب إبراهيم عليه السلام لأمر ربه بان يذبح ابنه وهو نائم او دون ان يبلغه بهذا الامر لان قد يكون فيه جرح لمشاعره او تخويف له او كذا فقد يرى انه من الرفق ان اذبح ولدي دون ان يعلم او شيء من هذا القبيل ولكنه اصر ان يبلغ اسماعيل بهذا الامر وينتظر منه ويطلب منه ان يتروى وان يفكر في المسألة ثم يرد عليه فكيف كان رد إسماعيل ولما أصلا أصر إبراهيم على هذا الطلب؟ يعني هو الـ هنا إن الرضا والاستسلام لأمر الله بدون جزع فيه هدوء وسكينة طمأنينة. نعم يعني ما فيش يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ مه الصفات التي عددناها لإبراهيم عليه السلام ولولده. يبين لنا عندهم إن فيطمأنين إلى قدر الله نعم وإن أوامر الله غير قابلة للمناقشة. ان مفروض التم... الاستسلام هو ده معنى هو ده يعني ربنا سبحانه وتعالى حاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتننا الذين قبلهم فلعلمنا الله الذين صدقوا ولا علمنا الكاذبين ولا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من الأنبياء فصالحون ثم الامس فالامس ويبتلى المرء على قدر دينه نعم كان في ديه صلابة زيد له في بلاء حتى يمشي على الأرض وما عليها من خطايا يبقى الابتلاء على قدر ال... ال... الهمم الهمم العالية ثم يأتي بعد ذلك يعني بعد ال هل هذا طبعا في مسألة تبليغ إبراهيم لابنه هل أراد إبراهيم عليه السلام أن يربي ابنه على معنى الاستسلام والانقياد أص أيضا كما تربى هو وكما تعلمه هو نعم هو أصلا هو أصلا ما ز ذريتهما رزريتهما محسن وظالم لنفسه مفيد فيظهر ان عاوز هو طبعا الكلام ان عاوز يريد اه لان لو ذبحوا أنا... خلاص اسماعيل مش هياخد ثواب دي قضية مش قضية المسألة في الخفاء القضية دي قضية, قضية تكليف دي شريعة الاسلام منهاج وشرائع الاسلام ده دي فرض من الفرائض ما لو كان ما ممكن اطلاقا آه. ولو صح هذا وقبل ونحرد كانت تبقى سنة في حياة البشرية ان يذبح الولد الوالد ولده علشان لا هنا جرت سنة ربنا يريد أن يعلمنا التضحية والفداء في سبيل هذا الدين امتثالا لأمر الله ولو كان على رقبتك أو رخبت ولدك ربنا اشترى وأنت باعت ال المستوى اللي احنا بنتكلم فيه ده مستوى الأنبياء ومستوى يعني أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى ورباه على عينه فماذا عن إسماعيل الشاب الصغير أو الطفل الصغير إلا أبوه جاي يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك يعني كيف تلقى هذا الخبر؟ يعني ما يعني قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصبرين لكن أنا معتقدش بس ده مش لس النموذج بتاع إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ده النموذج نلمحه في حياة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بيقول إذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يخضلوك أو يخرجوك لم يس لم يدفعها أن يسر قامر الدعوة إلى الله انطلق ولما نجيف نرى في الغزوات والسرايا والبعوث ونجد أن على سبيل المثال في غزوة أحد حين قدم المسلمون سبعين شهيدا يعني لما وفي غزوة بدر لما قال أشأر النبي الصحابة وقال يعني أشير علي قال يا رسول لقد أمن بك وصدقناك وعطيناك على ذلك عهودا ومسيقا فانضي لما أمرك الله له لما أمرك الله به والله إنا لصدق عند اللقاء لا نقول لك ما قال آآ مو آآ قوم موسى لموسى إذا فأنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون بل إذا فأنت ربك فقاتل إن معكم مقاتلون ويخرجون ويضحون يقدمون في بدر الحياظ ويقدم في أحد سبعين شهيدا ومنهم على سبيل المثال شباب صغير لمعوذ بن عفراء ومعاذ بن, عف... بن عمر بن الجموح ولا أنس بن النظر لم يجد أصحابه بعد أن نشيع خبر قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم و... و... و... والإصابات الكبيرة فق... يعني... يعني استنكر أن يجلس إخوانه على هذا النحو قال ما تفعلون بالحياة بعد نبيكم خودوا... قوموا فموتوا على ما... نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ف... يقولوا ما درينا مفاعل بعض المعركة اللي قد سلوشي في أرض المعركة به يقول بضع وتسعون ضربة مش مر عشرة لعشرة زايدين كان وشه مشوه ما محدش عرفه إلا أخته ببلامة. بعلامة في صباعه أقلة بثوبة أقلة بعلامة وب... وأنا وسعد بن الربيع لما قالوا له لما رسوله بعد زيد بن السابق قال ابحثوا عن سعد بن الربيع فوجدوه يتشحطه في ضمه فقال سعد كيف تراك خالوا والله أجد ريح الجنة الله بلغ عني يا رسول الله سلم جزاك الله عني خير يا رسول الله يبدي نعمه ولا مش نعمه انه باع نفسه لله وسلم السلع عشان يبديه الجنة ولا تقول من يوضيك بل احيانا عند ربي مرزقون فهنا هنا دي يعني مثالة التضحية بالنفس والتضحية بالابن والتضحية بكذا هذا ديدا الانبياء وديدا الصالحين وديدا المسلمين بشكل عام لانهم باعوا انفسهم واموالهم يعني لله وذا لموزج مؤولئك ما ما الذين هدى الله فبهداه مقتده قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما ومكان مشكين النموذج ده تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمه الصحابة ويتعلمه المسلمون الذين يقدمون تضحيات على أرض فلسطين الآن يقدم التضحيات ليه باعوا أنفسهم لله باعوا أموالهم لله باعوا أوقاتهم لله باعوا أوراحتهم لله لأنه باعوا والله اشترى إن الله اشترى فعشان الأخيرة عشكو الحسن سلم الله يستيل عشان يعطيك الثمن الثمن هو الجنة. فلذلك من هنا جرت سنة التضحيات بالنفس مفيش حالة جاء غلي على ربنا اذبح ولدك سمعنا وقطعه واللي بيعملوه اهل فلسطين على سبيل المثال يعني على سبيل مثال للحصر أرض لما بيقدم ابنه وبنته وزوجها واولادها بيجري تضحية بالنفس بايه اللي دفعها يريدون جنة عرضها السماوات والارض فالقضية نعوز يقول هنا ربنا يريد ان يرسى قاعدة انه اشترى. من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهم مطالبون بأن يقيموا الدين وينصروا الدين ويحققوا الأمن والأمان ويواجهوا الباطل والعدوانات وان هذا يحتاج إلى تضحية قد تصل بالنفس عشان كده جالوا يستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صابرين واخرتها إيه؟ شهادة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون نرجع للموقف نفسه مرة تانية وقلنا أن سيدنا إبراهيم هذا نبي الله و... وتلقى أمر الله بهذه الطريقة أما إسماعيل هذا الغلام الصغير كيف يعني يستجيب بهذا اليسر وهذه السهولة كيف يعطي هذا الأمر مشروعية يعني أنا لاحظت أن سيدنا إبراهيم هو بيبلغه بيقوله إني أرى في المنام وكأنها رؤية يعني يعني مجرد إشارة بس سيدنا إسماعيل ما قالوش يعني يا أبا تفعل ما رأيت في المنام وكأنه توبيخ يعني تقتلنا عشان حل لا ده قال له افعل ما تؤمر وكأن سيدنا إسماعيل هو اللي بيدي لهذا الأمر مشروعيته وإني يعني يا أبي هذا أمر الله ولا بد لنا أن نستجيب يعني لهذا يعني هو ابنه يعين أباه على الطاعة ما شاء الله ودي نتيجه التربية <تصفيق> يعني هو دين ولد متربي معم. اتربى صنع على عين الله يعني الله. هو, يعني هو لو ركزنا في تربية اولادنا هنلاقي اولاد تفرح كده ان شاء الله إن شاء لا الله. لازم يكون عندنا الامل لا ما شاء الله واحنا يعني احنا يعني هذا النموذج تكرر في تاريخ الامه الاسلاميه كلها معم. لسه الايام الماضية انا بقرأ سيرة واحد اسمه خير الدين ام كانت تسكن في جزيرة ميدلي في بلاد اليونان زوجهد كان ضابط في سلاح الفرسان العثماني لما شافت الهجمة الشرس على المسلمين في الأندلس يعني ربت أولادها على الجهاد في سبيل الله لنصرة الإسلام وأمة الإسلام لا. ربنا رزقها خمسة أولاد منهم عروج واحد اسمه إسحاق وواحد اسمه إلياس وخير الدين خضر بربلوس ربتهم فكوانوا ما يسمى بفرقة الصاعقة البحرية الشعبية No. وكانت تزرع البحر الابيض تواجه يعني الصليبيين في معارك استشهد محمد الياس وهو يقاتل الصليبيين no. واستشهد عروج وهو يدافع عن تلمسان في الجزائر هو من بلاد في جبه جزيرة اليونان انما توجه علشان ينافع عن المسلمين في الجزائر واخوه اسحاق امة ت... واحدة, أمة تو... واحدة. توفي استشهد وهو يقاتل ايضا في حيث اسم قلعة العلاق بالقرب من, من وهران انا عاوز اقول هذه هي امتنا امة التح... وعشان كده يأتي كل سنة عيد الاضحة اسمه عيد التضحية والفداء التضحية انه علمنا ان ربنا سبيع علمنا لا سبيل لمواجهة التحديات لا سبيل لمقارعة الباطل لا سبيل لتحرير الاوطان لا سبيل لتحرير لإقامة الدين ونصرة اهل الاسلام وتحرير الاوطان الا بالتضحيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة لا. أستاذ الحكرا هو الموقف فعلا يعني غزير وكثيف وفيه الدروس كثيرة فأجد أن الدروس بتلح على حضرتك فأستاذاك نكمل الموقف بدايةً يعني حتى نأخذ الموقف كاملا وبعد ذلك حنرجع للدروس المستفادة فلما أسلم وتله للجبيد يعني فلما اسلمها وتدله للجبين يعني إيه إيه على حطوا على وجهه كبوا على وجهه أوه. يعني اسلمها الأول لله سبحانه وتعالى ووضعوا على كده وادلوه للجبين أوه. علشان استعدادا للذبح حتى يذبحوه من رقبته من الخلف حتى لا يقع عينه نعم. في عينه او ولكن قبل أن يحدث هذا الشيطان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللي قال لرب العالمين لا لهم صراطك المستقيم مسكتش مسكتش لما عرض له في الطريق لإبراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام و معاها نعم قال له تذبح فزت كبدك اللي انت ذقني على كبر فوقه ضربه بسبع حصوات ودي سنه الرمج. رجم الرجم رجم نعم عرض له عند عرض عند المسعى بعدين عرض له عند الجمرة الكبرى فرجمه بسبع حصيات عرض له عند رجمه سبحة صحيحة وقيل أنه عرض أيضا لهاجر وقال يعني أتتركين زوجك يذبح ولدك وكذا وأنه عرض لإسماعيل وقال يعني أبوك يذبحك عشان كذا وكلهم رجموا إبليس هل هذا كان صحيح أم أنه عرض لإبراهيم فقط؟ يعني أنا اللي قرأته أنه عرض لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل في الطريق م. وكان الرجم ومن هنا جلت يعني شوف نعم جئرسل فطبعا يعني إذن هو حسم أمره خلاص ما عندوش يعني يعني ايه تأ تأ أي يعني أي تراجع أو تراجع آه هو أنا خلاص عازم هو عند قمة الإس إسقال ما هي رب أسلم قال أسلمت فالمحم فلما أسلمه وتله الجبين حط على وجهه إبنه قالوا يا أبتي أنا ما عنديش إلا القميص الذي أرتديه فقبل ما تزبحني أخلع القميص علشان لما تزب أزبح يبا تكفيني فيه فكبهوا يقول في رواية انه فعلا مشى السكين على رقبت ابنه. لكن يقوله كان فيه قطعة من نحاس حالت بينه وبين القطع في اللحظة دي في رواية من رواياتها قرأت انه كان صدر الامر من الله عز وجل بانه قد ظهر الاستسلام كاملا و و و و و والقضية مش قضية اراق الدم اي دم يعصده محله ظهر استسلام ابراهيم الاواه الحليم فلذلك إبراهيم وفديناه بذبح عظيم إن كذلك نزل محسن سلامه على إبراهيم ما, ما الحكمة من هذا يا دكتور جمال هو ما, ما الحكمة من أن يفديه الله بذبح عظيم يعني ليه, ليه ربنا لم يتركه أن يذبح هو هو الدم يحسد محل أي دم فهنا جرت سنة النح الوضحية اللي لا يعني لم يكن الهدف في البداية من هذا الابتلاء التعذيب أو إراقة الدماء الهدف والاستسلام والانقياد والطاعة أيوة. لله سبحانه وتعالى فما دام كل هذا قد تحقق أيوة. <تصفيق> <تصفيق> يا إبراهيم يا والقياد والطاعة إبراهيم استسلم وانقاد وطاع في أمر لا يصحيح إنسان إنه يقبله نتكلم على الجاهلية لكن هو ما شاء الله ظهره ده يعلمنا ايه معنى الاستسلام والقياد والطاعة لأوامر الله لكتاب الله لسنة رسول الله يعني ل... دي قفله ديها ام في الدرس المستفاد لكن هنا نلاحظ انه ظهر الدم يسد محله اي دم لا. ولذلك يقولوا ان لما سيدنا جبريل امر ان ياخذ الكبش وينزله فديناه بالذبح العظيم شاهد المنظر فابراهيم يعني جبريل عليه السلام يعني اتحجب اندهش من الموقف اب انتسالا لأمر الله هم بزبح والده يقولوا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيقول سيدنا أبراهيم حينما سمع الصوت نظر فإذا جبريل مع الكبش قال لا إله إلا الله الله أكبر فحينما سمع إسماعيل الصوت نظر وشاف المشهد أدرك أن ربنا افتداه بزبح عظيم قال الله أكبر ولله الحمد ومن الله هنا وجرت قضية التكبير الحمد. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر والله ال الفرح العظيمة هنا دكتور جمال ليست ب بنجاة إسماعيل من الذبح ولكن ب نجاح نج... الامتحان آه نجتهم من ال... آه. من في هذا الابتلاء آه نجاح في الامتحان آه. الاختبار هو الواحد هنا يعني إيه إنه ما فيش حاجة غالية عنده أنا... أنا طوع أمر ربي ضح يقدم آخر سمعنا وقطعنا ما كان يعني هادم عنها. وانتهى الموقف هنا يا دكتور جمال بنزول هذا الفداء هذا الكبش أو هذا الذبح العظيم وبذلك عفى الله إبراهيم عليه السلام من أن يذبح ولده وعفى إسماعيل من أن يذبح وعفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها من أن يذبح الرجل ابنه يعني كان من رحمة ربنا بنا جميعا أن أن يكفينا أن نذبح يعني خروف أو كذا. يعني نالج إلى الدروس المستفادة والمعالم التي يرسيها مشهد الذبح هذا الابتلاء العظيم في حيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني مسألة الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى التي كان فيها إبراهيم وإسماعيل مثالا يحتذى كيف نسقطه على واقعنا الآن؟ كيف يحيى المسلم الآن في هذا العصر الذي نعيشه في هذه الابتلاءات التي نراها في, في ظل ما يحدث في فلسطين وما يحدث في مصر وفي كل بلاد ال ال ال ال ال ال الإسلام كيف يحيى المسلم منقادا ومستسلما لأمر الله تبارك وتعالى يعني الدرس الأول الذي الواحد ينتبه لي أنه ده بيان رباني عملي عشان يعلمنا معنى الاستسلام لله رب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومش بس هو أسلم ووص بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا. ومش بس كده بل يعقوب أم كنتم شهداء إسحضر يعقوب الموت إذ لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق إلان واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت ما. ده ربنا يدينا بيان عمل الاستسلام معنى الاسلام ان الاسلام مش شعرات وكلام ليست صلوات وزكاوات ودعاة وارضاعز لا دي القضية كلها كده الانقياد والاستسلام ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا, لا يعلمون واحضرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فحكم الجاهليات يبغون فإذا ربنا سبحانه وتعالى عاوز عزعلمنا معنى الاستسلام لله رب العالمين عشان كده لما كان كل رسول عبد الله ما لكم من إله غيره مقتضيات العبودية لله رب العالمين الاستسلام لمنهاج الله وشرائع الإسلام وربنا أخذ علينا العهود بذلك أخذوا على آدم وأخذوا على ذرية آدم وكل نبي أخذوا على على على قوم عشان يعلمنا المعنى الاستسلام لله رب العالمين يعني الاستسلام لرب العالمين دكتور جمال مفهوش استثناء يعني انا استسلم لله في كل شيء بما, بما تحمله كلمة كل من التعميم اني استسلم في نفسي وفي مالي وفي اولادي وزوجي كل هذا مسخر لخدمة دعوة ربنا سبحانه وتعالى ومسخر لله سبحانه وتعالى ما اقولش الا ابني ما اقولش الا الفلوس أنا ممكن بالنفس وبالأولاد وأضحي بكل حاجة إلا فلوسي يعني, يعني الاستسلام لله تبارك وتعالى مفوش إلا الاستسلام بكل شيء أستطيع أن نأخذ تعليق على هذا المعنى بعد الفاصل شاهدان كرام فاصل قصير ونعود لنستأنف الدروس المستفادة والمعالم التي يرسيها هذا المشهد الرائع العظيم في الابتلاء وفي التضحية وفي الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى نلتقي بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد أستاذنا دكتور جمال كنا بنقول قبل الفصل إن الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى ليس فيه استثناء يعني ما ينفعش أقول أنا ممكن أضحي بكل حاجة إلا مالي أو بكل حاجة إلا نفسي لأن الناس درجات في واحد يعني المال ما يهمهوش فيقولك أنا ممكن أتصدق بأي حاجة بس ما تجيش تقولي سيب شغلك وتعالى اعمل كذا واحد تاني يقولك أنا بنفسي وبجسم اعمل أي حاجة بس الفلوس إلا دي ما صعب أول أن أنا فهل ده معنى صحيح للاستسلام ان يبقى في استثناءات كده لا لا لا هو اصخلوا في السلم كاف ايه الاسلام كله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الاسلام يعني مسؤوليتك دينك ااا عيشوا على الاسلام ورب ولادكم على الاسلام وحيصوا على أن تموتوا عليه الاسلام انك تستسلم لله يعني يعني متقولش الاسلام ابا نصلي واصوب وليس له علاقة مثلا بالسياسة وليس له علاقة بتحرير الأوطان وليس له علاقة بقضية الولاء والبراءة وليس له علاقة بتربية الأولاد دين ربيهم على كيفي أو مثلا ليس له علاقة بأن المشتأم إن إن بالزي واللبس والفجاب وكذا ونقول لش زي شعيب عليه السلام إيه علاقة الإسلام بالصلاة اعلاقة الصلاة بان احنا نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد اعلاقة الاسلام بان دا ولا يرتكب اللواط هنا القضية الخطيرة هنا ربنا سبحانه وتعالى عاوز ورينة ان الاسلام عبارة عن كل شيء كل لا يتجزأ في سلة واحدة اللي هي منهاج وشرائع الاسلام نظام حياة شامل عقائد وعبادات ومعاملات وتربية وتعليم وسلوكيات وعلاقات أسرية وعلاقات اجتماعية ووجهات في سبيل الله وولاء وبراء يعني ادخلوا في السلم كافة فهو ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا نموذج هنا هنا هذا معنى الاستسلام وربنا لما بعلمنا ان ده طريق الاسلام بيقول لنا خلي بالكم ان طريق الاسلام ليس مفروشا بالورود طريق الدعوة الى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود انما هو مليء بالابتلاءات والارصات وان هذا يستلزم منك التضحية بكل شيء فان مسألة انت بعت والله اشترى خلاص ما فيش داعي لما ما كان عشان كده اذكر ان في باعة العقبة الكبرى لما يعني ما ربنا سبحانه اولئك الذين هدى الله فهو يهداه مختدر. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بيقرأ عيسة والسلام, والسلام ويربي الام على هذا منذ اللحظة الاولى منذ ان يدعو الى الله في مكة المكرمة وحوصر المسلمون في شعب ابي طالب ثلاث سنوات وأبو جهل قتل سمية وقصة قتل سمية واستشهادها موصوفة في كتب السيرة منظر تشيب له الـ يعني ال ال الولدان إن سكت يربط قدمها إلى زيل ناخ وتربط الساق الأخرى زيل ناخ الأخرى ثم تطلق النخاتين في اتجاهين مختلفين ثم يرشق أبو جهل الحي في قبلها منظر فدبت لا شديد مات ياسر تحت التعذيب <تصفيق> و هو منظر من المأزمن لكن هنا كان الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله والاستمرار في حمل دعوة الله أولئك الذين هدى الله فيهده مهتدى فإذا النموذج بتاع إسماعيل وإبراهيم عليه السلام عشان يعلمنا أن طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود مليء بالابتلاءات ولا تملك أن تتردد في الدعوة إلى الله ولا يمكن أن تتردد في الأمر معروف أن عليه مُنكر ولا يمكن أن تتردد في إقامة الدين ولا يمكن أن تتردد في نصرة محمد بن محمد في محمد لا يمكن أن تتردد في نصرة إخوانك على أرض فلسطين وغيرها من ديار سام كل ده تكليف في النفس والهجر والمال ورد لأنه نصر نزل الإخوان فلسطين وشعب فلسطين وتحرير الأوطان المحتلة دي دا يحتاج مش يحتاج لجهاد وبز هنا هل يملك الإنسان أن يتردد؟ هل يملك أن يقول لا ده فيها تضحيات؟ لا وربنا سبحانه وتعالى قدم لنا عبر التاريخ تاريخ الأمة الإسلامية شوف منذ, منذ كام؟ ما نشوف عهد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والفتحات شرقا وغربا وإقامة الدين تضحيات بالنفس النموذج بتاع إبراهيم تكرر بس نموذج عملي فعلا لأنه خرج بنفسه وماله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رسول السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأعمال أحب فيها الله عز وجل من العشر زي الحجة إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء يعني استشهد وهو ماله كمان يعني بذل نفسه وماله فهنا عشان كده هنا ده النموذج العملي يعني ربنا هذا عن التضحية دكتور جمال أيضا موقف إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهاجر يعطينا ملمحا من ملامح الصراع بين الإنسان والشيطان إزاي إن الشيطان عندما وقف لإبراهيم ويقول له يعني أتذبح ولدك أتذبح ولدك وسيدنا إبراهيم يرجمه هذا الرجم أليس فيه درس مستفاد إن كل يحسين يرجم إبليس ولكن إبليس الذي يعني يصرفه عن الصلاة إبليس الذي يصرفه عن مناصرة إخوانه في فلسطين إبليس وهكذا يعني طبعا شك فيه درس يعني ما يعني ما رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم لما هو يفسر القول الله تعالى الذي يحكي استراتيجية الشيطان عود بالاسمين عن اشتراجيم قال لا قعدنا لهم صلاة كالمستقيم قال قعد لهم بطريق الاسلام وقال اتوصل مطر ترك دينك ودين آبائك فعصاه واسلم وجلس له بطريق الهجرة تتخ تترك ارضك وسمائك واهلك وبلدك زي ما شوفوا وتسلم فعصاه وأسلم وهاجر, وهاجر. زي إبراهيم, إبراهيم عليه السلام إبراهيم. إبراهيم إبراهيم كل حاجات دي, دي. والحاجة التالتة وبعدين قال لا تجاهد بنفسك ومالك فتقتل وبعدين تنكح زوجك ويأخذ مالك فعصاه وأسلم هنا الشيطان فعصاه وهاجر يعني فعصاه وأجر فعشان كده ربنا كتب على نفسه أن يدخلهم الجنة فلاوز أقول هذه الـ الـ إذن الشيطان قعد للإنسان وما زال النهاردة قاعد قعد للأمة أنتمالكم الفلسطين هتقعد واضحب نفسكم عشان فلسطين ده نتيجة الجهل نتيجة عدم المعرفة مش عارف إن دي وقف إسلامي ودي عقلية العامة الإسلامية المحولة وتحريرها فريضة وإن لازم فيها التضحية وما لي ربنا سبحانه قال بيسموها القدس القادس يعني التي تظهر التي تظهر من الدنوب ببيت المقدس فنعاوز أقول هنا إذا هنا نمازج عملية السيرة محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بقى الله تاريخ الله الأمة الله الإسلامية اللي تعلم الدرس ده من إبراهيم قدم تضحيات حقية قدم نفسه وقدم ولده وقدم ماله ولا زالت الأمة المجاهدة الصابرة المحتسبة وده من بركة هذا الدين حتى اليوم تقدم نساء وأطفال وأولاد بعضهم يموتون جوعا وبعضهم يموتون قتلا بعضهم يموتون تحت أسلحة الدمار الشامل في هذا العالم الجبان الذي لا يأبه للدماء ولا للأعراض وللإنسان رغم أن للإنسان حرم و... فلذلك أنا أعتقد النموذج هذا نموذج صحيح أن ربنا قال لإبراهيم قد صدقت الرؤية وفديناه بالذبح عظيم إن كذلك نجز المحسنين لكن في أماكن أخرى خلاص ربنا سبحانه وتعالى الناس تقدم أرواحها وتستشهد في سبيل الله و و ويلقهم ربا غير غضبان وروحا وريحان فلذلك أنا أعتقد النموذج هنا علشان يعلمنا يا أصحاب الدعوات يا أمة محمد يا من الله. تحملون أمانة التكليف يا من تحملون أمانة الإسلام وبعتم أنفسكم لله والله اشترى وما عليكم إلا أن تقدموا لسالة عشان يعطيكم الجنة ربنا سبحانه وتعالى يطالب منكم احذروا الشيطان أن يفت في عددكم ويقعدكم لأنه لم ينجح مع أبيكم إبراهيم أن يحول بينه بين الإسلام والأمر لا احرصوا على يعني تستسلموا لأمر الله لا تحجبوا شيء ما فيش حاجة غالية على ربنا فيش حاجة غالية على ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كما أبوك أطاع أبوكم في, في إبراهيم في أشق المسائل على النفس البشرية كما يتصورها الآخرون أو يتصور الإنسان العادي فييجي يأخذها بهذا الرضا والامتسال على هذا النحو، فكان الله عز وجل قاب ربنا كلفكم بمسائل مسائل بسيطة جدا اللي هو الامتسال لشرائع الإسلام قال لكم تكلوش الربة والذرب من رحمة ربنا بينا دكتور جمال يعني عندما نتأمل هذا نجد أن الله تعالى كلف إبراهيم بهذه الأمور وكلف إسماعيل بها ووافقوا واستسلموا لله تبارك وتعالى وهي أمور شقة يعني أشد ما يكون المشقة على النفس ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بأننا نقتل أبنائنا ونقتل أنفسنا ده ربنا كل ما أمرنا به للحفاظ على النفس والمال والأولاد ده حرم علينا الخمر عشان فيها ضرر لينا حرم علينا أكل الخنزير لأن فيه ضرر لينا يعني سبحان الله ده الحاجات اللي ربنا أمرنا بيها أما نفكر فيها نلاقي فيها الفائدة ده حتى الصلاة والوقوف فيها قيام الليل العلماء طلعوا فيه فوائد كثيرة في نظارة الوجه وفي الصحة والعمود الفقري يعني أقصد ان كل التكاليف التي كلفنا الله بها هي تعود علينا بالفائدة ومع ذلك فيعني في ليس كل أحد يستجيب الأمر الله فيها يا هذا نعم هو ضعف التربية نتيجة قلة العبادة على سبيل المثال فين الموازبة على صلاة الفجر فين الموازبة على الصلوات في المسجد أنا شفت شاهدت أحد الأساتذة أساتذة في الجامعة رجل كبير السن بلغ سبعين سنة فكلموا عنه يقولوا أنت يقول له أن ساكن جمع في حترة لا تصلي معنا قال أنا بصلي يعني أصلي في البيت وتبص لا صلاة لمن جور المسجد إلا في المسجد يعني كويس نحن بنصلي يعني في يعني المسائل يعني فالاستهانة على قلب مش يعني إذا مش قضية التضحية بالنفس ده ده تكاليف الإسلام ثم اللي هي الصلاة والصيام وووصلاة التطوع وصلات التطوع وفي نفس الوقت نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد, الله محمد الله والدعوة إلى الله والأمر المعروف إنه على المنكر وتربية الأولاد على الإسلام والعمل على إقامة الدين والعمل على تحرير المقل... وتحرير مقدسات الأمة مش ديها هذه هم... كلها تكاليف دي تكاليف الإسلام لتكليف الإسلام و... والولاء أن يكون ولاء كل الله والرسول والبراء من عداء الله وعداية الرسول كل هذه من تكاليف الإسلام وكلها لا تقاس بتكليف الإنسان أمر أن يزبح ولده و... يعني و... وبيده هو فإذا عاوز يقول إذا ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقول درس للبشر ومن هنا يأتي كل سنة يعني مناسك الحج ال يعني وفي الأشهر الحرم ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وقيل في قبل أن يدخل عرفة أيها الناس إن الله نذماءكم إن وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيها الناس لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. يجي موسم الحج علشان أولا يورينا أن للمكان حرمه وأن للإنسان حرمه وأن للزمان حرمه. شوف دي في الإسلام. شوف دي. شوف إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج أتوا رجال ونرجع لا لأن شوف دي بيرسي معالم واضحة. نفضل الواحد دائما نقول معالم يرسيها موسم الحج في حياة الأمة إعلان عالمي لل للأمة أن للزمان حرمه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض منها أربعة, أربعة الحرم, الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ربنا يعلن على سماء أن للزمان حرم الظلم حرام على وجه العم لكن كون أن يجي في وقت معين الأشهر الحرم وعلى فكرة ده مرتبط بالأشهر القمرية أيضا ببركة هذا الدين وبركة الإسلام فده غير الأشهر الشمسية فإذا هنا الإعلان العالمي واللي بيتكرر كل سنة والمجمع العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون في هذه القبلة الأرض الذي جعله الله في هذه والله. البقاع التي شهدت ما نتحدث عنه في هذه الحلقات أيوة. وده من التكريم الجميل أوي لاستسلام سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل كيف أنهم استسلموا وتلقوا تكاليف الله تبارك وتعالى فخلد الله تبارك وتعالى ذكرهم وخلد هذه الأماكن وجعل التصرفات التي كانوا يفعلونها مناسك وعبادات صحيح. سيدة هجر تجري كده بين الصفة والمروة ده بقى أحد مناسك الحج سيدنا إسماعيل يضرب برجله فيأتي الملك ويخرج زمزم اللي, اللي أصبح يعني أن الناس تستشفي بشرابه وتستقي منه عذرة وهكذا فأصبح أفعال سيدنا إبراهيم وأفعال زوجه وابنه أصبحت من مناسك الحجة التي يفعلها المسلمون كل عام نعم لا شك فيه القلوب المعلقة بهذا البيت العتيق يعني هو لما حينما نرى في الـ الـ يعني الشيء الذي يلفت النظر إنه ان هذا المكان يعني الارض مركز الكون ومكة المكرمة مركز الكون ومنها دحية الارض كلها يعني لما قلنا اهلم عليه السلام رسالته الى اهل الارض كلها وبناء البيت العتيق في هذا المكان يعني يقولوا ربنا سبحانه وتعالى يعني كانت عبارة عن ظهرت زي شبه جزير حديث حديث عن النبي وسلم مرة القادمة إن شاء الله سنعرض لها لكن توسطها ثم دحيت منها الأرض كلها وبعد كده بدأ تفتيت عبر الثورات البركانية يعني إذا هذه البقعة المباركة التي لا يضارعها ليس لها عديل ولا يضارعها في صرمتها ولا في أنها تجذب الأفئدة والإنسان إذا راح زرها مرة يوصل جل هو يسافر يحب عوز رقعة تاني وفجأ يأتي موسم الحج الحقيقة لتخليد مش بس ذكرى بناء الكعبة وموسم الحج لا وتخليد هذه المعاني معنى الاسلام والقيادة وارتباطها بآدم الذي وضع أساس البيت العتيق وإبراهيم الذي رفع القواع من البيت ومحمد صلى الله عليه وسلم صحامل الرسالة لأن كل ذا كان يهيئ هي, هي أمة واحدة وهو تاريخ أمة واحدة, أيوة واحدة أيوة صدنا دكتور جمال انتهى وقتنا ولم ينتهي الصراع ولم ينتهي أو لم تنتهي موضوعاتنا وحديثنا عن إبراهيم عليه السلام وإبراهيم الذي وفى ولكن في النهاية نشكركم شكرا جزيلا فجزاكم الله خيرا على هذه الأوقات ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم وحسناتنا وحسنات المشاهدين الكرام ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>